السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم أهلا وسهلا بحضراتكم في قناة Arab Podcast ومعكم الأستاذ شادي السيد سلامتكم ونيابي تشانال Arab Podcast دنيني الأستاذ شادي السيد واليوم إن شاء الله سنستمر في سلسلة التعبيرات المتشابهة دن هر إلي إن شاء الله كتا كان ملان جد كان ببلاي لست أنكبانيان مريب أو سما وسندرس إن شاء الله هذه التعبيرات دان كتا أكمل جار أنكبان إني خصوصا خاصة ولا سيما كلها بمعنى ترؤتاما أتو خصوصنيا نقول مثلا في جمل كتاب لنمس الكاندي كلمات كلمات أحب الفاكهة ولا سيما الموز سيسوك أبوه ترؤتاما بسانك ونقول أحب الفاكهة خصوصا الموز وكذلك أحب الفاكهة وخاصة الموز كلها بمعنى ترؤتامة تمام؟ طيب مثال آخر شانترالين أفضل كل العلوم ولا سيما علم الفقه سيالبس كأسم وعلم علم ترؤتامة علم فقه ونقول kita كل العلوم suka الفقه ilmu كل العلوم خصوصا الفقه ونقول في مثال dan khususnya kebijaksanaan. Dan kita katakan, saya suka semua ilmu dan khususnya kebijaksanaan. Dan kita katakan, saya suka semua ilmu saya اهتم بكل الناس وخاصة أسرتي اهتم بكل الناس وخصوصا أسرتي طيب ومثال أخير شون توهيانتر أخير أحب المناظر الطبيعية ولا سيما الجبال سياسو كا فمن من أعلم ترؤت ما قنون قنون أحب المناظر الطبيعية و الجبال. أحب المناظر الطبيعية وخصوصا الجبال. كلها بنفس المعنى سموانيا دنغان أرتنيا يانغ سما. وبذلك ننتهي من تعبيراتنا اليوم. دنبيجيو كيتاسدح سلاساي أنكابني هريني. شكرا لكم على حسن الاستماع وانتظرونا في الدروس القادمة وفي أمان الله. Terima kasih untuk mendengarkan dengan baik dan tunggu kami di pelajaran depan dan fi amanillah.